أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما أتون وَقُلُوبُهُمْ مُرْجِلَتُنْ خيرات وهم لا سابقون ولا يكلف نفسا إلا دار. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم go uh -huh. منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم فكم على قبكم تنكسون مشتاق بي به سامراً تهجرون afalam yadberu al-qawla ma فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ve iktharı onlar için hakkarıhun ve onlar da لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناه Bızkırı him, fakum al bızkırı maridun. Ve inna kala تقريب، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط. وَأَلَمْ يُرَاجِنَّكُمْ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ ولقد خذناهم بالعذاب فما استكأنوا لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذاب بابا ذا عذاب شديد إذا فِي خِيمِ بُلْسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنور أَفَلَا تَقِلُّونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَئِذَا Qul huwallahu ehadun Allahus trun velu il la Kul'urş-ş-lazim. Seyekulûne شيء وهو يجير وهو يجير وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقُ İd'allâbe kul illâhim bimâ ve ve Oh. Qol Rabbim, ma ma And we we'll say. وَقُرْآنِ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ لعل أعمل صالح في تركت لعل في ما تركتك إن ذا كلمة هو قائلها وَمِنْ وراء برزاق ila fa la an. Sabab binahum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 فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُهُمْ telfahujuhumun naru wa hum fiha kalihun alam takun يَتَكَلَّمَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِعَاتُكَبُونَ قَالُوا شقاتنا وكنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا من فِئَ إِنْ فَإِنَّهُ فِيهَا كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا تمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري حتى أن سوكم ذكري وكونتم من Abpahkon. İni jazaitu muzl yama bima sabr. İni jazaitu bima sabarun anhum humul يا يوم فسأل العابد قال إلَّا بذتُم إلَّا قليلاَ لَو أنكم لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثوا وأنكم وأنكم إلىنا لا ترجعون. Latalla Allahu al مِن فإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ Və rahm ve an, rahimin,